مرحبا بكم إخواني في هذه الحاقة الجديدة من حلقاتنا رمضانيات وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن بعض الأمور التي يظنها الناس وتبطل الصيام وهي لا تبطل الصيام معلومكم مع شرف الإخوة الأحبة أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من شراق الش... من من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وكل وشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا صيامكم إلى الليل فهذا قول الله سبحانه وتعالى لكن هناك العديد من الأمور التي إما حدثت حديثاً في عصر إن هذا لم تكن قديمة فاختلف الناس فيها وإما أنها كانت قديماً ويظن بعض الناس أنها تفطر الصائم وهي لا تفطر الصائم من ذلك قلع الضرس كثير من الناس يتساءلون ويقولون هل إذا اقتلع الإنسان ضرسه يفطر أم لا والعجيب أن العامة يظنون كثيرا من الأمور تفطر الصائم عامة عندنا في بلادنا يظنون أن العطر والتطيب للصائم يفسد صومه ويظنون أن قص الأظافر يفسد الصوم وهذا من الخرافات التي لا أصل لها نعم ذكر علماؤنا من المالكية أن التطيب يكره للصائم وهو في بيته مع زوجه مع أهله مخافة أن يستجلب الشهوة أما مطلقا في العمل وفي الشارع وبين الرجال فلا لا حرج فيه بتاتا لا حرج فيه بالعكس هذا من الأمور الطيبة وليس من شرط الصائم أن يكون قبيح رائحا منتنئا يخرج منه روائح العرق هذا ليس من الدين في شيء وليس من المطلوب في شيء إذن كذلك قص الأضافر أستغرب لمن يظن أن قص الأضافر يبطل الصوم أو له علاقة ببطلان الصوم هذا أمر لم يأتي به دليل ولم وليس له وليس عليه أثارة من العلم أما قلع الضرس فمن شأوا الشبهة فيه هو خروج الدم خروج الدم من السن وقد يبتلع الإنسان ذلك الدم وأيضا هناك مسألة أخرى تحدث وهي أن الطبيب عندما يقتلع الضرس فإنه يستخدم مادة تشفط اللعاب ويستخدم معها قد قد يكون معها نوع من من الماء أو ما إلى ذلك قد يسيل مع الريق فمن هنا جاءت الشبه والحق أن الضرس إذا اقتلع فإنه لا يبطل الصوم ولم يقل أحد إنه يبطل الصوم والدماء التي تسيل فعلى المرء يمدها وما بقي منها فلا شيء فيه لأنه ليس بطعام ولا شراب وهو من أصلا من من من من فم الإنسان من داخله وليس من خارجه فلذلك لا حرج في قلع الضرس ما ما مستيقن أنه لن يدخل ماء خارجي إلى حلقه إلى جوفه فإن دخل شيء خارجي إلى جوفه من ماء أو ما أشبه ذلك فعندئذن هذا يبطل صوم الصائم لا لأنه اقتلع عبد بل لأن شيئا آخر دخل إلى جوفه من المسائل الأخرى التي يظن كثير من الناس أو حقيقة ليس من ظن الناس بل هو من اختلاف الفقهاء وهو الحجامة والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم من المحجوم فهذا الحديث جعله بعض الأئمة وهم الحنابلة أصلاً من في هذا الباب فأبطلوا صوم الحاجم يعني أبطلوا صوم الذي يحتجم وخالفهم الجمهور وقالوا هذا الحديث منسوخ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فإذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهذا الحديث إما أن يكون منسوقا وإما أن يحمل على إفطاره بمعنى أنه سيكون تنهك قواه فيؤدي ذلك به إلى الإفطار وأما الحاجم فلأنه كان قديما يشفط الدم فقد يسبق شيء إلى حلقه فيفطره أما اليوم فلا يحتاج إلى شيء من ذلك الآن أمور الحديثة تجعل الحاجم بعيدا عن استخدام آلات يستخدم فيها فمه أو يقترب الدم فيه إذن الحجامة على الصحيح لا تفطر الصائم ولا حرج فيها لكن إذا خشي المرء على نفسه من التعب والإرهاق فعندئذ أفضل أن يؤجل ذلك إلى بعض الإفطار وكذلك قالوا في قلع الضرس الأفضل إن تيسر أن يقتلعه بعد موعد الإفطار من المسائل التي يكثر السؤال عنها الحقن الحقنة التي الإبر يعني الإبر التي يستخدمها الإنسان إما من أجل الدواء أو ما إلا ذلك من الأمور وأذكر مرة أني دخلت إلى مستشفى من المستشفيات فجعلت الطبيبة تقول من كان منكم صائما فلا يستخدم الحقنة لأنها لأنه سيفطر فقلت لها هذا ليس من شأنك أنت طبيبة أو أنت ممرضة فانشغلي بأمرك أنا أقول لهم إن الحقن لا تفطر الصائم الحقنة لا تفطر الصائم وهذا الذي عليه جماهير علماء عصرنا هذا وإنما اختلفوا في حقنة التغذية والذي عليه جمهورهم أن حقنة التغذية هي التي تفطر الصائم لماذا؟ لأنه يمكن المرأة يعيش عليها أشهرا طويلة وكذلك يقال كل علاج خارجي فإنه لا يبطل لا يبطل الصوم معنى اللصقة أو ما إلى ذلك التي توضع على الجروح وحتى العلاج الذي يوضع والمراهم التي توضع على الجروح كل هذا لا يبطل الصوم ولا حرج فيه ولا شيء فيه من الأمور التي يكثر السؤال عنها بالنسبة للصوم السواك فبعض الناس لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ظن أن السواك يبطل الصوم أو على أقل التقديرات أنه مكروه والصواب أن السواك لا حرج فيه لا حرج فيه لا صباحا ولا مساء لا قبل الزوال ولا بعد الزوال وإن كان بعض أهل العلم كرهه بعد الزوال وأجازه قبل الزوال لكن عامر بن ربيعة رضي الله عنه من الصحابة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي عددا يستاك وهو صائم فدل ذلك على جواز السواك للصائم بل هو مستحب وال, وال, وال, وال, وال والسواك لا يؤثر في رائحة خلوف فم الصائم لأن خلوف فم الصائم يخرج من المعدة ولا يخرج من الجوف ولا يخرج من الفم وقد يعني يقلل من رائحة السيئة لكنه لا يزيلها وسؤال آخر يتبادر للذهن وهو ما حكم الفرشات الأسنان فرشات الأسنان مثلها مثل السواك إلا أن قضية المعجون هي التي تشكل والعلماء يدخلون ذلك في السواك الرطب ولذلك يكرهون التعليم نص الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله في كتابه مدونة الفقه المانكي وأدلته هذا الكتاب نص فيه الشيخ على أن المعجون يكره للصائم ما خافت أن يسبق شيء منه لحلقه ولذلك لو تعمد الإنسان أن يست أي يفرش أسنان أو يستاكب فرشات الأسنان وفيها المعجون فعند إذن إذا سبق شيء إلى حلقه أو تعمد بلعه فإنه يفطر عليه القضاء علي القضاء في هذا الحال ولذلك يفضل أن لا يستخدم الإنسان معجولاً أسنان وهو صائم يستخدمه قبل أذان الفجر ويستخدمه بعد أذان المغرب لا حرج في ذلك من الأمور التي يظنها كثير من الناس من المفطرات وهي ليست من المفطرات الإصباح بالجنابة والإصباح بالجنابة يمكن أن يكون مع الفجر بمعنى أن يؤذن عليه الفجر وهو جنب ويمكن أن يكون بأن يفوته وقت الفجر فيصبح في الصباح وهو على جنابه أما الحالة الأولى فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصبح على جنابة من أهله ثم يغتسل ويخرج إلى الصلاة ولا شيء في ذلك وأما الحديث الذي فيه أن الجنابة تفطر الصائم أو أن من احتلم فقد أفطر فهذا منسوخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا منسوخ منسوخ باتفاق جماهير علماء الإسلام فلذلك لو أن إنسانا أصبح جنبا من احتلام أو أنه أصبح جنبا من جماع واغتسل بعد أذان الفجر وخرج إلى مسجدي فلا شيء في ذلك وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا لو أصبح في الصباح فاته فاتته صلاة الصبح لا عن عمد من غير عمد فعندئذ لا حرج في ذلك أيضا فليغتسل وليصلي لكن لو تعمد ترك الصبح حتى خرج وقته لأنه كان على الجنابه لقد أثم وارتكب كبيرة من الكبائر، لكن صيامه صحيح. صيامه صحيح، ولعلنا نكتفي بهذا هذا اليوم والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.